Bismillahir Rahmanir Rahim Walayli idha yaghshaa An-nari idha tadanna Wama khanaqan فسنيسره للعسرى وأما من بغي واستغنى وكذب بي حسنا فسنيسره للعسرى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم مارا تلوع لا يصلى دا إلا الأشقى الذي كذب وتولى ربه الأعمى ونسوف يرضى